فَلَا تُعجِبِكَ أَموَالُهُم وَلَا أَولادُهُم إِ ماَا يُريد ال ماَّهُ لعَذِبَهُ بِهَا فِيحياةِ الدُّنْي وَتَنْهَقَاء فُسُهُم وَهُمْ كَافِرُون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 يَلْمِزُكَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَإِنْ يُقَالُ لَهُمْ اتبعوا ما أنزل الله ورسوله لَكَانُوا مِنْهُمْ مُسْتَهْزِئِينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ ان الله من فضله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله اننا الى الله راغبون ان مَنَّصَّد قَاتِلٌ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَى الْجَوَى وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِالْسَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِنْ الله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 والذين يؤذون رتون الله لهم عذاب أليم